انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء املا شكرا اننا نخاف من ربنا يوما منعفسا قمررا فوقاه من الله شر ذلك اليوم فلقاهم نظره وشرورا.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 ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكباب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ فَحُلُّ أَسَابِرَ مِنْ فِيَلَّهِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعئكم مشكوراً إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزلاً فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كافراً واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا